وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله إيراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق منه قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعض وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير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 باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتهم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور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 117. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ذَلِكَ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل مَا 118. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٌ الَّذِينَ يَخُونُونَ آمَنَةً مِّن بَعْدِ مَا تَمَكَّنُوا فِيهَا وَأَظْلَمُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أُولَٰئِكَ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 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم طفينا على آثارهم برسلنا وطفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة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 117. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم 118. لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله بِيَدِ اللَّهِ بيد الله يتيه من يشاء والله ذو الفضل